ايو اوه قلبي عليك التاع ما يحتمل غيرتك ليلة ايوه y gwa عسى عسى عسى ما يرتاع عليك يا ينافي الانجيلا و عسى عسى عسى عسى ما يرتاع يا غايهونسع ما غيرك احد ال ليله لبي يا ما غيرك احد ال ليله ايو لو طمع من حبكم ما لنا حيلة معذور لو صرت بك طمع من حبكم ما لنا حيلة Hei hei hei من عادل السماح والله ما قطع مواصيله ماني من والله ما قطع مواصيله da yeah. yn se referred y di am y rileyd dim on Cynllwch yn gysau Aysaac Y a zin thawyl S'lwch Cynllwch yn gysau Y a zin thawyl Ayo Cynllwch Cynllwch Cynllwch